فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب يوزعني, يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امضا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوه وأولو باس شديد والان اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا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 قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه قال يا قوم لما تستعجلون قبل تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون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 وأنجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه الْفَاحِشَةَ الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أَمَّا أم يُشْرِكُونَ يشركون أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ خلق السماوات لَكُم وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا. فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم من تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الهم مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اإلههم مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض اإلههم مع الله قل ها تجوبها لكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات وَالْأَرْضِ الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اذ دارك علمهم في بَلْ بل هم في شك منها بل هم منها عمون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 ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون